يا علي ضبك عباده بقلم البطن كتبت الماي عليك بحياتك يعني توفيق نسلك لحال حلفتك بتيدش ماغلك لا ما كسر صاحبك يصير وما تشيك اكتبوا لها ndoomnao shaksa ki mwali aina Wuhmaq shakak ali didir aina Wuraham omnao shaksa ki mwali aina Haluyaak inna rady dyana Bae anhaak bithariya wali aina Haluyaak inna rady dyana Bae anhaak انت باب الفقرة انت ومعجزة كل السنين بسمك عدم خطى صيدة عالشمس للمهنبين ونزل جبرائي البيهن طهل الهوز الأمين والصدر في الجمعة يا أمير المؤمنين نقلب الدنيا عالف وصعتنا وصعتنا تسعدي سابق سمع صيحاتنا. صيحاتنا. قلوبنا الدنيا علم وصاتنا تصمد سابع الخليج الثقافيه بشار السعدي يا هو مثلك بالولايه يا علي عبد الولا جامع الحب والمكارم والمناقب بيهله كم خليفه نشوف نسمع رجس في مشكلة يركض الباب بقزخينك خلي هاي المساله انت اول والد خلافه لو جنان وين ما تروح الولايه تغدنه اول وين خيلاتك لو جنك وين وتروح مرسوم العشاقة صدرانا سوهلي انت مو بس للامارة متوجك رب العلي انت حلاع المشاكل وانت هم تندب علي. والله بس انت يا حيدار نصبك طاغة انت انت ونكتفي بأخبار غير أخبار غير ولي للأم ndonik tifib akhbara ndonik tifib akhbara wali lomad rasul akhtara alu ya kena rddi diyan baia alwa dfariya wa liyyan alu ya انت باب الفقرة انت ومعجزة كل السنين بسمك قادم خطى صيدان حل شمس للمهمبين ونزل جبرائيل بيها طاها للهوز الامين ونصدر بالجمعة ردها يا امير المؤمنين تقلبي بنيا على بوسعتنا بوسعتنا تسعدي سابق سمع صيحتنا g'alaba dunyo ali bo'satni razatni to'g'ri adil savog'i misrni